رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مرء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه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 وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال ابي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال قلت الربع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 اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي وحسنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه رواه الترمذي وحسنه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 قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت قال يقولون بليت فقال ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبياء رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه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 كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة متفق عليه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقه على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلة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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل هذا ثم دعاه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه ابو داود والترمذي والنسائي عن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وصححه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحده صلى الله عليه عشرا رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام رواه أبو داود وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تلقى القيامة ثابكم الله استووا استووا تراؤوا سووا صفوفكم وسدوا الفرج الله.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا.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 يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غَمْرَةٍ ساهون يَسْأَلُونَ أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم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 قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين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 فَفِرّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَفِرّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا مَعَ اللَّهِ إلهاً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 فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أُرِيدُ منهم من رزق وما أُرِيدُ أن يطعمون إِنَّ الله هو الرزاق ذو الْقُوَّةِ المتين فَإِنَّ للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أَصْحَابِهِمْ فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون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 وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 كنتم بها تكذبون هذه النار التي كنتم بها تكذبون اف هذا ام انتم لا تبصرون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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور نعيم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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم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 عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذا بار النجوم.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 Omdat ik En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 Thank you الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله, <سلام> عليكم ورحمة الله>, <سلام> عليكم ورحمة الله>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 لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفَرَأيتمُ اللَّاتَ والعزى وَمَنَاتِ الثَّالِثَةِ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تلك إذن قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان وإنسان ما تمنا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 وَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدَ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنَّ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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هو أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هو رب الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تأهوا فغشاها ما غشا فَبِأَيِّ آلَاءِ ربك تتمارى هذا نذير من النذر الْأُولَى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 خُشَّ عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد متشير. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حميده الحمد الله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 كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرًا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد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 كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.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 إن المجرمين في ضلال وسعر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 Follow.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان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 وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلام ان ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 لفضيله الدكتور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 ان ربكما تكذبان ومن دوني ما جنتان فبأي اله ا ربكما تكذبان مدهتان فبأي اله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 خيرات حسال فبأي آل ربك تكذبان, تكذبان حور مقصورات في الخيام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 Aan de andere En Aan akbar. En Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa Assalamu alaikum wa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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إن أنشأناه الن إشآء فجعلناه أبكارا رُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ من الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ من الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يحموم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 هذا نزلهم يوم الدين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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرئيتم ما تمنون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 من المزن أم نحن المزيلون لو نشاء جعلناه جاجن فلو لا تشكورون لو نشاء جعلناه جاجن فلو لا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 فلا أقسم بمواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون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 ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين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 subbih allah allah Mijn vader zegt, Allah.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 وما ينزل من السماء وما يعرج إليها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو عليم بذات الصدور له ملح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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي منكم من أَنْفَقَ مِنْ قَبَلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ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 فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات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 انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرَّحْمَةُ وظاهره من قبله العذاب يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ معكم قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وتربصتم وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ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 أَلَمْ يَأْنِ للذين آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ نُغِتْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عليهم الأمد فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وكثير منهم فاسقون اعلموا أَنَّ الله يحيي الْأَرْضَ بعد موتها قد بينا لكم الْآيَاتِ لعلكم تعقلون إِن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 Amenging Allah, liman hamida. Rabbana, wa lakal hamd. Allahu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 ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله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 ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الحديد فيه بَأْسٌ شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رهبه وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة, رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حَقَّ رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ منهم فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ من رَحْمَتِهِ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 Ya Allah hamida Assalamu alaikum een persoon hebt, dan kan je niet spreken omdat je geen persoon hebt. Allahu akbar Allah-u-akbar Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin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 الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ولو يسرك لليسرى فذكر إن نبعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى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 وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف براهيم وموسى الله أكبر الله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 الله اكبر الله اكبر بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 Allahu akbar. Allahu akbar. Samia van het jaar aan de En Asalamu alaikum wa rahmatulla Asalamu alaikum wa rahmatulla Asalamu alaikum wa rahmatulla, asalamu alaikum wa rahmatulla Allahu Akbar Allah.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 هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل اللهم واننا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أجل نسألك أن تغفر لنا اجمعين إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علم اعلم به منا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك شكر نعمك اللهم إنا نسألك شكر نعمك ونسألك حسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل, اجعل خير أعمالنا آخرها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أعمالنا آخرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الامور كلها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان تكشف الكربات عن المسلمين اللهم اكشف الكربات عن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادفع عن الاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك انت الرؤوف الرحيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترحمنا أن ترحمنا وأن ترحم, أو أن ترحم كل مسلم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ هذه البلاد المباركة أحفظها من كيد الكائدين ومن شر الأشرار يا رب العالمين اللهم ارفع عن فلسطين اللهم ارفع عن فلسطين الكربات والشدائد يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم ارفع واكشف عن المسلمين الكربات والشدائد اللهم وفق شباب المسلمين لما تحب وترضى اللهم زوج, زوج شبابهم وزوج بناتهم يا رب العالمين اللهم وارزقهم العفه والغنى والعفاف انك على كل شيء قدير يا رب العالمين اللهم اعذنا واعذ المسلمين من شياطين الانس وشياطين الجن انك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا في هذه الليله المباركه اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق, وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى ووفق ولي عهده لما تحب وترضى يا رب العالمين واحفظ هذه البلاد يا رب العالمين واحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن الشر الأشرار إنك على كل شيء قدير اللهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار انك على إنك رحيم قدير على كل شيء يا ذا الجلال والاكرام اللهم ان نعوذ بر نعود برضاك من سخطك وبمعاباتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله أكبر الله اكبر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 Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. al wa rahmatullah. Al-salam alaikum wa rahmatullah. عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحه الضحى قط واني لا أسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه سبحة الضحى هي نافلة الضحى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظننا أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فاخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكم في رواية لهما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكم أكبركم متفق عليه قوله شببه جمع شاب عن عائشة رضي الله عنها قالت في الركعتين بعد العصر والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقلا عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافه أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم رواه البخاري عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت وثكل امياه ما شانكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وفي رواية للبخاري وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا قال وجدناه بحرا وكان فرسا يبطأ زاد البخاري في رواية فكان بعد ذلك لا يجارى متفق عليه استبرع الخبر أي حققه عري لا سرج عليه ولا غيره لم تراعوا لا تخافوا وجدناه بحراً أي واسع الجري لا يجارى لا يطيق فرس الجري معه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه سئل أكنتم وليتم يوم حنين؟ فقال اشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولا ولكنه انطلق اخفاء من الناس وحسر الى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماه فرموهم برشق من نبل كانها رجل من جراد فانكشفوا وفي رواية لهما وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب زاد البخاري في رواية فما رؤي من الناس يومئذ أشد من اللهم نزل نصرك متفق عليه. حنين هو واد شرق مكة يبعد عنها ثلاثين كيلا تقريبا من جهة الطائف يسمى اليوم وادي الشرائع أخفاء من الناس سرعانهم وحسر أي بغير سلاح برشق اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة رجل من جراد أي جراد كثير فانكشفوا أي انهزموا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم احمر البأس أي اشتدت الحرب نتقي به أي نجعله وقايه من العدو يحاذي به يوازيه ويحاذي منكبه بمنكبه أما التقدم عليه فلا يستطيعه أحد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي وقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك ان لك اجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه وهو يوعك أي به حمى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فاعطى الأقرع ابن حابس مئة من الإبل وأعطى يينتا مثل ذلك، واعطى أناسا من أشراف العرب، واثرهم يوم في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله، فقلت: والله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر متفق عليه قوله كالصبغ الأحمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني, فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب وفي لفظ البخاري يا بني فهر يا بني عدي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 تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب متفق عليه المخلصين المختارين فهتف أي صاح يا صباحا كلمة يقولها المستغيث كانه يقول قد غشيا الصباح فتاهبوا للعدو بسفح أي اسفل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه بينه هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا رواه البخاري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا تبسم في وجهي متفق عليه قوله ما حجبني أي ما منعني من الدخول عليه في وقت من الأوقات عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رايت نبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم متفق عليه قولها مستجمعا قط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 فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط اليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشه يا رسول الله حين رايت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه متى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره هذا لفظ مسلم وفي رواية للبخاري اتقاء فحشه متفق عليه قولها تطلق النبي في وجهه أي أظهر له طلاقة الوجه وبشاشة البشرة وقوله فحاشا أي قائلا للفحش وهو التعدي بزيادة القبح في القول عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس زاد في رواية حسنا فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فياخذون في امر الجاهليه فيضحكون ويتبسم رواه مسلم قوله حسنا اي طلوعا حسنا اي انها مرتفعه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده زاد مسلم في رواية فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فقال لي من يمنعك مني قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قلت الله فشام السيف فها هو ذا جالس وفي رواية لمسلم فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه العضاء كل شجر عظيم له شوك صلتا أي مسلولا فشام السيف جعله في غمده وستره به